فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين هو الدو لو تدهن كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبين 121-إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 122-سنسمه على الخرطوم 123-إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا, إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت فتنادوا مصبحين على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون وهُدُوا عَلَى حَدٍ قَادِرِينَ فَلَن نَّرَاوَهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تَسْبَحُونَ 119. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا 111. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 113. المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون 119. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم ك زعيم أم لهم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن الساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 119. لنستدرجهم من حيث لا يعلمون 110. لهم إن كيدي متين 111. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم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 فجعله من الصالحين، وإيّاكاد الذين كفروا ليزنيقونك بأبصارهم لما سمعوا, الذكر لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر.